قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتُكْتَبْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ وَإِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَوَتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهُ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ أَتَيْتَنَا صَالِحَ الْلَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مَّا صَالِحًا دَعَ عَلَيْهِ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصون وإن تدعوه 118. إلا الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون 119. إن الذين تدعون من هِيَ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْضٌ يَمْشُونَ بِهَا أم لهم أيدين يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون